بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين الرحيم لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء يا تُْقونَ إليهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَكَ فَُ بِم جَ أَكُم مِنَ الحَقُّ يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن ديوان رضاتي تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما اخفيتم وما اعلنتم تسرون اليهم بالموده وانا اعلم بما ومن يفعل همنيكم فقد ضل سواه السبيل ومن يفعل همنيكم فقد ضل سواه السبيل ف يكونلَكم دأَسُط إليكم أيذهُ وَلسنتَهُ ب إفكونلَكم إليك أيذهُ وَُّ لَ تَكفُون وَُّ لَ تَكسُون لنتَمفَكُم أَرحامُكُمْ وَلا أَولادُكُم يَوْمَ القامَ لن تَفَكُمْ أَحامكُم وَد أَولادُكُمْ يَوْمَ القِيامَ يفصل بينكم يفصل بينكم والله بما تعملون بصير والله بما تعملون بصير غير كانت لكم اسوه حسنه في ابراهيم والذين معه اذ قالوا غير قال كانت لكم اسوه حسنه في إ وََّذلَ م إِ القَال إِ القَاُ لِقَوْمم إَّابُ وَآاءُ مِنكُم وَمَِّا تَبُدونَ مِن ذُون الَّ إِ القال إقَومين إابُ وَآأُمكُم 131. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده 132. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدى بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا فيلهه وَوح حتى تُؤمنِ باللههِ وَوحدَهُ إلا قَائهم لأَبيهِ لا أسَفِ لك حتى تؤمن في اللي وَوحهُ إَّ قَلَ اللهم لأَبيه لأستغفرن لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء لا استغفرن لك وما املك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا واليك انابنا واليك المصير ربنا عليك توكلنا واليك ه وإرييك المفيد رنا لا تج الناف نت للَّذينكب وفذ لنا ربنا إنكأَ س العزيز الحكيم ربنا لا الناس تن للَّ لَك قم وفذ لنا رنا كأنت العزيز الحكيم